وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصية ذل الاصبع العدواني يا بني إن أباك قد فني وهو حي وعش حتى سئم العيش وإني موسيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته فاحفظ عني ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك وابسط لهم وجهك يطيعوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم واسمح بمالك واعزز جارك وأعن من استعان بك وأكرم ضيفك وأسرع النهضة في الصريخ فإن لك أجلا لا يعدوك وصن وجهك عن مساله احد شيئا فبذلك يتم سؤددك ذو الاصبع العدواني حرثان بن محرث للحارث بن, بن ربيعه وهو من قبيله تسمى عدوان احدى القبائل العدنانيه ويعتبر حرثان بن الحارث او ذو الاصبع العدواني أحد الشعراء والحكماء في العصر الجاهلي وله العديد من القصائد التي نظمها في قومه وفي أهل بيته وخاصة زوجته ريا التي كان يكن لها حبا جمع وقد توفي قبل الهجرة النبوية باثنتين وعشرين عاما سمي ذا الإصبع العدواني بهذا الاسم أنه كان له إصبع زائد في رجله وقيل لأن الحية نهشت إصبعه وقطعته وهو أيضا من المعمرين اتجاوز عمره المئة عام بكثير إنها وصية تفصح عن أن صاحبها خاض غمار الحياة وعرف ما فيها من خير وشر ولم يكتفي ذو الإصبع في وصية النثر هذه بل نظم قصيدة رائعة قال فيها أأسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا اخي الكرام إن استطعت إلى إخائهم سبيلا واشرب بكأسهم وإن شربوا به السم الثميلة أهن اللئام ولا تكن لإخائهم جملا ذلولا إن الكرام إذا تواخيهم وجدت لهم فضولا ودع الذي يعد العشيرة أن يسيل ولن يسيل أبني إن المال لا يبكي إذا فقد البخيل أأسيد إن أزمعت من بلد إلى بلد رحيلة فاحفظ وإن شحط المزار أخى أخيك أو الزميلة واركب بنفسك إن هممت بها الحزونة والسهولة وصل الكرام وكن لمن ترجو مودته وصولا ودع التواني في الأمور وكن لها سلسا ذلولا وابسط يمينك بالندى وامدد بها باعا طويلة وابسط يديك بما ملكت وشيد الحسب الأثيل واعزم إذا حاولت امرا يفرج الهم الدخيل وابذل لضيفك ذا ترحلك مكرما حتى يزول واحلل على الأيفاع للعافين واجتنب المسيل وإذا القروم تخاطرت يوما وأرعدت الخصيلة فحصر كحصر الليث خضب من فريسته التليلة وانزل إلى الهيجة إذا أبطالها كره النزولة في هذه القصيدة من السمو والرفعة والجود والحكمة ما يدعونا لأن نحفظها ونجعل أبناءنا يحفظونها فمثل هذه القصيدة وغيرها من القصائد التي جادت بها قرائح الشعراء تبني في نفوس الأبناء والنشي قيما نفتقدها يوما بعد يوم وقد تأثرنا بالغرب تأثرنا بفكره وأدبه وفرض علينا ما فرض فكنا أسرى لديه نزال إن في بطوني وحواشي كتب الأدب الكثير مما نحتاجه هذه الأيام تحتاج منا إلى إعادة قراءته وتقديمه فلدينا تراث ضخم قلما يوجد عند أمة من الأمم نحتاج إن امتلكنا المال أن نصلح به أحوالنا وأحوال مجتمعنا إن المال يطغي ويفسد إن لم يوجه الوجه الصحيحة قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى فإن اجتمع المال والصحة والفراغ كان أدعى للإفساد إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده؟ ونحتاج إلى صحبة ذوي العقل والمروءه لأن مصاحبتهم خير وأبقى من مصاحبة التافهين وأصحاب الرذائل أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاصحاب الأخيار تسم وتنل ذكرا جميلا اللئاب من البشر لا يستحقون إلا الإهانة والإذلال وأعظم إهانة لهم هو تركهم وعدم مصاحبتهم ونحتاج من هذا الجيل أن يبسط يده في مواضع الخير وأن يعين المحتاج وأن يلم الشعت وأن يصل الرحم وأن يعين على نوائب الدهر ويحمل الكل نريد جيلا لا يتوانى في إنجاز الأمور ولا يجبن عند الملمات هذه بعض من وصايا ذي الإصبع العدواني ونحن أولى وأحرى وأقمن وأجدر بالتأسي بوصاياه نريد أن نرفع شعار نبني كما كانت أوائلنا تبري ونفعل مثل ما فعلوا وصايا خالده حكم وقيم تجارب وعبر ربط الحاضر بالماضي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 سلطان بن سيف المعمري وصار